مما ذكره رحمه الله تعالى وكان مما ذكره ما يتعلق بي كوني شيخي ابن تيميه رحمه الله تعالى وابن القيم انهما لا يكفران احدا من اهل القبله فعلمنا ان المراد باهل القبله من من اهل القبله الموحدون وهؤلاء المشركون ليسوا من من اهل التوحيد هنيد لو كفروا لا يقال بانهم خالف القاعده والاصل عند اهل السنه واول الجماعه المقرر في باب المعتقد انه لا يكفر احد به بذنب ومرادهم به ماذا ما دون الكفر واما ما كفر به الشرك الاكبر هذا محل اجماع ليس داخلا وانما ارادوا بهذا الاصل الرد على على من على الخوارج واهل المعتزله رد على خوارج كفروا والمعتزله جعلوه منزله بين منزلتين وفي الاخر حكم عليه بكونه خالد مخلدا في, في النار اذا لا يحتج بهذا الاصل فان كان اصلا في اصله هو حق لكن الاستدلال به في غير محله بان يقال من كفر عباد القبور حين يد خالف منهج اهل السنه واو الجماعه ولذلك لا يقال هذا منهج الخوارج ولا منهج المعتزله لانه حق بل لو كان الذنب مختلفا فيه كتالك الصلاة والزكاء والصوم والحج هذا مختلف فيه عند المتأخرين لأسيما ما يتعلق به الصلاة لو كفر به مكفر لا يقال إنه كفر ماذا من ما لا يستحقه التكفير لا يقال إنه كفر أهل القبلة وإنما كفر به بدليل الشرح وهذا مر معنا تقرير ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل سن الجماعة لا يعنونه بقولهم لا يكفر احد بذنب ما وقع فيه النساء فكيف ما وقع عليه الاتفاق من باب اولى واحرم فلا يكون مرادا اذا هذا اصر عظيمه هو حق لكن يجب فهمه على الوجه الذي اراده اهل السنه وال جماعه بانهم لا يكفرون اهل القبله مراد به من وقع في ذنب وهذا الذنب لا يصل به الى حد الكفر واراد به كما ذكر رد على الخوارج ثم قال رحمه تعالى بعد الرد هذه الشبهه وهذه شبهة توجد إلى يوم من هذا قال إن الشيخ السلام تيمين لا يكفر عباد القبور وهذا هو بعينه وإن أبن القيم رحمه الله تعالى لا يكفر عباد عباد القبور بل يحكم عليهم بماذا؟ بالإسلام وكذلك ابن تيمين يحكم عليهم به بالإسلام أنهم معذرون به بالجهل أو التأويل أو الخطأ أو التقليد ولا شك أنه إذا, إذا لم يكفر من عبد غير الله تعالى فغيره من باب أولى وأحرأ الله ها الا يكفر اذا كان اذا عبد غير الله تعالى لا يكفر اذا ما دونه من باب اولى احرى ان لا, لا يكفر اذا اغلق باب التكفير الغيا صار ملغيا صحيح او لا صار كل مسلم حينئذ يقول لا اله الا الله وصلى وصام الى اخره يمتنع تكفيره لكونه منتسبا الى الى الاسلام حينئذ ما فائده باب الرده والمرتد من هو المرتد الذي رجع بعد اسلامه إذن كيف أسلم وقال لا إله إلا الله وصلى وصام ثم نحكم عليه بالكفر والردة هذا تناقض لا شك أن هذا يعتبر من التناقض إذن هذه شبهة موجودة إله يومنا هذا سواء كانت تنسب إله ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر عباد القبور أو لابن القيم رحمه الله تعالى بل حتى ليه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد عرفنا فيما سبق أن تكفير عباد القبور هذا مجمع عليه مجمع عليه لا سيما فيما يتعلق به بالاسماء فهو مشرك ويسمى مشركا ويسمى كافرا ثم قال رحمه تعالى مذليا به تعليقا على شبهه اخرى واعجب من هذا انه يقول في رسالته اني رايت لمن يدعو الصالحين والاولياء ويناديهم في حاجاته اليس هذا تعريفا للشرك الاكبر ها اليس هذا تعريفا للشرك الاكبر اولى هو بعينه ومن يدعو من دون الله دعاء فلا تدعو مع الله أحدا أليس هو شركة الأكبر بلى شركة الأكبر إذا ماذا يقول إني رأيت لمن يدعو الصالحين ويدعو سواء دعاء مسألة دعاء مسألة أو دعاء عبادة لمن يدعو الصالحين ويدخل فيهم الأنبياء لا شك والأولياء ويناديهم في حاجاته وأطلق هنا سواء كانوا أحياء أو كانوا أموتا في حاجات ادله صحيحه راء لهم ماذا ادله صحيحه لا ندري اين هذه الادله الصحيحه ونيات صالحه نيات صالحه يعني ما ارادوا الا القربه والتوسط وارادوا الطاعه لله يعز اذا ادله صحيحه ونيات صالحه ما تخرج عن التوحيد ما تخرج عن عن التوحيد هذا الكلام كيف نفهمه يحتاج الى ترجمه ولو ترجم لن يفهم لماذا لانه متناقض عرفنا ان دعاء الصالحين والاولياء وندائهم في الحاجات هذا هو عينه الشرك الاكبر الادله الداله في الشرع على بطلانه او على صحته على بطلانه قطعا هذا بل الفطره تدل على ذلك والعقل يدل على عدم بطلان لا, لا يحتج لماذا ها كونوا معي لابد ممارسه لا يحتاج الى شعب بطلان الشرك لا يحتاج لا الى شرع لا يحتاج الى رسول لماذا لان العقل يدل على بطلانه والفطره تدل على على بطلانه من اين جاءت هذه الادله الصحيحه هل هي ادله عقليه هل هي ادله فطريه هل هي ادله شرعيه لا هذه ولا تلك ولا تلك من اين جاءت ليس ثم الا الا الهوى والتحريف ادله صحيحه على جواز دعاء غير الله تعالى هذا لا يتصور حتى عمي, حتى عمي قال ما تخرج عن التوحيد إذا ما هو التوحيد إذا كان دعاء غير الله تعالى لا يخرج عن التوحيد إذا ما هو التوحيد دعاء الله تعالى ودعاء غيره هكذا التوحيد يكون دعاء الله تعالى مع غيره ودعاء غير الله تعالى مع الله هكذا على هذا المفهوم يكون التوحيد هذا Lang opinion لا تخرج عن التوحيد لماذا لأن هذا بعض التوحيد بعض التوحيد إذا ما هو التنفي processor الشرك الاكبر كما مر بيانه ان عند الاشاعره وهذا علوا منهم ان الشرك الاكبر انما يكون فيه في الربوبيه اعتقاد التاثير اعتقاد الاستقلال وكما مر كلام لتميم رحمه الله تعالى ان الشرك الاكبر هو اعتقاد ان مع الله تعالى اله اخر خلق الكون وهو الذي يملك الكون وهو الذي يدبر الكون ان اعتقد ان ثم اله اخر مع الله تعالى يتصرف هذا التصرف وما دفعه مشرك ماعد ذلك فليس به بمشرك فمهما فعل من العبادات العبادات من صلاه وسجود وذبح الى غير اذا لم يعتقد ان هذا المقبور او هذا الولي انه يتصرف في الكون وانه اله اخر يخلق مع الله عز وجل فلا يكون ماذا فلا يكون شركا ولا يكون شركا اذا هذا عنده كما نص الشيخ رحمه الله تعالى فيما سبق ان عنده خللا في ها إذن فيه بالتصور اذا خلل في التصور يعني لم يفهم معنى الشركه الاكبر هذا المرض خلل في التصور لم يعرف حقيقه الشركه الاكبر ولم يعرف حقيقه التوحيد ولا شك اكمل ها هو كافل لا شك <تصفيق> ولا شك ان من لم يعرف حقيقه التوحيد فليس بوحد صحيح الذي لا يعرف حقيقه التوحيد ليس بموحد هذا مجمع عليه لان التوحيد هو عباده الله تعالى وحده والشرك كما مر هو عباده غيره ولو لم يعتقد للاستغلال صحيح ولو لم يعتقد للاستغلال حينئذ اذا جاء الى ولي وعبده من دون الله تعالى وقال لا خالق الا الله كما قال المشركون الاولون لا خالق الا الله ولا مدبر الا الله ولا متصرف الكون الا الله وسجد للصنم ما حكمه كافر مشرك وعند هذا الرجل موحد ليس مشركا لانه ما اعتقد ماذا الاستقلال هذا لا شك انه خلل في قلب الحقائق ما تخرج عن التوحيد اذا عنده خلل في فهم التوحيد لان المقصود بصرف العباده لغير الله تعالى او التقرب الى الاولياء المقصود ببدعاء الصالحين والاولياء تسبب الوسائل لا الاستقلال اذا هذا عله الشرك وصرف العباده لغير الله تعالى والحجه هي الحجه كما بين الشارح رحم الله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هي نفسها شفعاء يعني ماذا وسطاء تسبب يعني سبب يوصل الى الى الله تعالى فهم اراد الله تعالى لكن بواسطه هؤلاء المكبورين اذا اولئك كذلك عبدوا اللات والعزى ومنات وارادوا ماذا اراد الله تعالى يعني ما ارادوا هذه المعبودات وانما جعلوها وصائط بينهم وبين الله تعالى اين اذا الشرك بعينه نقول الشرك بعين. اذا هل هذا كغيره كثير هل عرفوا حقيقه الشرك الذي كان عليه مشرك العرب الجواب لا لو عرفوا نظروا في هذه الايات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وآية واحدة تكفي في بيان حجتهم وأنه ما اتخذ هؤلاء الأولياء إلا من أجل القرب والشفاعة لو فاهموا هذه الآيات على وجهه لعرفوا حقيقة الشرك فالرجل عنده خلط في هذه الأصول كلها لم يفهم حقيقة التوحيد لم يفهم حقيقة الشرك الأكبر لم يعرف حقيقة الدعوة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان شأنه مع أولئك الشرك القوم ورد عليه المصنف رحمه الله تعالى هذه من اكبر الشبه عندهم هذه من اكبر الشبه عند عباده القبور والصوفيه ومن يؤلف هذه الحقائق عن حقائق الشرك عندهم ان هؤلاء اذا دعوا الاولياء لم يقعوا فيه في الشرك الاكبر لانه لم يعتقدوا ذلك هذه ردها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كشف الشبهات و بينا ذلك فيما سبق اوردنا شيئا مما يتعلق بعقائد الشاعره لسيم المتاخرين انهم يعتقدون ان الشرك هو في الربوبيه وليس هو الشرك فيه في العباده وهذا لا شك انه انه باطل وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثم ايات تدل على بطلان هذه الشبهه قال قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيري ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعتقدون انها لا تضر ويعتقدون انها لا, لا تنفع ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا هو التسبب الذي ذكره العراقي ينبغي ان يكون هو الشرك بعينه الذي نفاه الله تعالى قال وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يعني تقريبا اذا صاروا واسطه او لا صاروا وسطا ليقربونا الى الله اذا المقصود من الله لكن اتخذوا هذه ماذا وصائط اذا عبدوها تسببا للاستقلال تسببا للاستقلال ودل ذلك على ان الشركه الذي وقع فيه اولئك القوم هو الذي يؤلف فيه هذا الرجل يدعي التوحيد ويدعي انه على عقيده السلف ويدعي كذلك انه تابع لمن تيميه رحمه الله تعالى وابن القيم ولا شك انه منافل لدعوه السلف ومنافل لدعوه الشيخين رحمه الله تعالى ثم ذكر ayat قال فاخبر تعالى انهم تعلقوا على الهتهم ودعوهم مع الله للشفاعه والتقريب الى الله بالجاه والمنزله واحبوه مع الله محبه تائهن وتعبدا لنيل اغراضهم الفاسده ولم يريد منهم تدبيرا ولا تاثيرا لا شركه يعني في التدبير ولا التاثير ولا استقلالا لا من جهه الشراكه ولا من جهه الاستقلال ولذلك قال تعالى في شانهم قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار الى قوله فسيكونون الله فقل افلا تتقون اذا اعترفوا بان هذه كلها ماذا لله عز وجل وكذلك قوله ام من جعل الارض قرارا الى قوله قل هات برهانكم ان كنتم صادق اذا الايات كثيره تدل على ان حقيقه الشرك الذي كان عليه مشرك العرب انما دعوا هذه الالهه على جهه التسبب والتشفع والوساطه والوسائل لا على جهه الاستقلال ولو وجد من عبد على جهه الاستقلال فهو افراد ليست هي السمه العامه التي تكون لغالب المشركين قال فتامل هذه الايات وما فيها من الحجج والبينات تطلعك على جهل هذا العراقي وامثاله وانهم ما عرفوا شرك المشركين ما عرفوا شرك المشركين لا بد من النظر في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من معرفه بعض الاي التي لها اسباب نزول لانها تبين ماذا تبين السبب الذي من اجله نزلت هذه الايه فتفهم حنيذا الايه على على وجهها وما كانوا عليه من القصد والدين ولم يعرفوا ما كان عليه انبياء الله واتباعهم من توحيد ربي العالم اذا هذه ايات تبطل هذه الشبهه ممن اصليا ويقال له كذلك ماذا انت تزعم انك متبع للشيخين ولا شك ان بتامين حمده تعالى ابدى واعاد على ان اصل الدين انما هو عباده الله تعالى وحده بالاخلاص وان من صرف العباده لغير الله تعالى فليس به بموحد وحكى الاجماع اجماع الانبياء والمرسلين وان هذا معلوم بالفطره وان هذا من العلم الضروري ولا ينازع فيه الا مشرك الا الا مشرك كيف يدعي ويقرر هذه الشبهه على هذا الوجه ثم يزعم ماذا انه متبع لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهذا كاف فيما ذا في ان كل ما سياتي البحث فيه وادعى فيه انه متبع لابن تيميه وابن القيم انه على على الفهم الذي اراده هو بمعنى انه قد ياتي ببعض الاقوال للشيخين لكنه يفهمه على اي وجه لا بد ان تفهم كلام المتكلم على ما اراده هو لا على ما تريد انت لا سيما اذا بينه وابدى واعاد في مسائل ولو أجمل في بعض المواضح حين يذن تفهمها على الوجه الذي أبد فيه وأعاد حين يذن بن تيمية رحمه وتعالى في كلامه كله من أوله إلى آخره يعصل لنا أن عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه هي أصل الدين ولن يتحقق التوحيد إلا بذلك وهو مدلول الشهادتين التوحيد الوحدانية والرسالة نأخذ بعض الأقوال التي ذكر رحمه الله تعالى ردا على هذا الذي يزعم أنه تابع لي لبن تيمية قال في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 397 قال رحمه الله وعباده الله وحده وحده ما معنى وحده يعني منفردا دون ما سواه واذا عبد الله وعبد غيره عبده وحده قطعا لا اذا عبد الله وحده وحده ويعني منفردا فعين اذا اذا عبد الله وعبد غيره ما تحقق هذا الوصف قال رحمه الله تعالى فعباده الله وحده هي اصل الدين اصل الدين ما معنى اصل الدين ها اذا زالزله اصل الدين الاصل الذي ينبني عليه الدين اذا زال زال الدين اذا العباده الله وحده منفردا دون ما سواه ان عبد الله وعبد غيره حينئذ لم يتحقق أصل الدين بمعنى أنه لو أتى بما أتى بعد ذلك ما نفعه لماذا؟ لأنه بنى هذا على شيء هار على شفاجر في نهار حينئذ لا يكون له قاعدة ولا يكون له أصل صحيح إذن التوحيد هو الأصل ولذلك من شرط صحة العبادات صحة التوحيد صحة التوحيد إذا لم يأتي بالتوحيد عبادات كل باطنة هباء منثورة قدمنا إلى ما عملوا من عمل وقومنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهذا ترد به هذه الكلمه فقط ترد به على من يقول بالقرينتين تعرفون اصحاب القرينتين يقول قال لا اله الا الله وصلى وصام هذه قرينه ماذا الاسلام اذا فعل الشرك عبد غير الله تعالى هذه قرينه الشرك اذا تعارضت عندنا قرينتان نقدم ماذا نقدم ما دل على الاسلام هذا هوس هذا لا يقوله ولا ابو جهل لماذا لان لا اله الا الله وصلى وصام هذه بطلت بالاجماع لان هذا اصل التوحيد عباده الله وحده بالاخلاص اصل لا تصح سائر العبادات حتى الكلمه كلمه التوحيد الا تبطل لا يبقى لها وجه ولا ولا تكون عاصمه لصاحبها دما ولا مالا فكيف يقال انه ماذا عبد غير الله تعالى ذقرينه انه موحد وعبد غير الله تعالى قرينه الشرك وهذه قرينه التوحيد اذا شخص واحد موحد مشرك فنقدم قرينه التوحيد على على الشرك هذا هوس هذا لا يصدر عن, عن من عرف التوحيد لا ابدا هذا لا يعرف التوحيد ومن لا يعرف التوحيد ليس بمسلم ليس بمسلم قال رحمه الله وعباده الله وحده هي اصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب فقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا جميع الرسل اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون لا ما جعل الله تعالى بل اوجب افراده جل وعلا بالعباده وام تعدد الاله هذا باطل كل من عبد شيئا ما فقد جعله واتخذه ماذا اله بماجرد العباده او بالقصد بمجرد العباده لا يشترط القصد انتبه لا يشترط ان يقصد ان يجعله اله لا بمجرد التعايده سجد لصنم قلنا جعل الصنم ماذا اله ما قصد نقول لا ليس بشرط وانما صرف العباده الذي هو الاتخاذ حاصل بمجرد التعبد بمجرد التعبد قال وقال تعالى ولقد بعثنا بكل امه رسولا ان اعبدوا الله وارتدوا الطاغوت وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه ثلاث ايات هذه كثيرا ما يكررها بالتامير سبحانه وتعالى لانها صريحه وفيها فائده عظيمه وهي ان ها ما دلت عليه اجماع ولقد بعثنا في كل امه رسولا صحيح وما ارسلنا من قبلك من رسل قال واسال من ارسلنا من قبلك من رسل كله اجماع كله اجماع صحيح او لا هذا اجماع الرسل حين اذا ليس عندنا قرينته كيف جاءت القرينتان نقول هذا لم لم يعبد الله تعالى ولم يحقق عباده الله تعالى وحده وهذا هو الشرط في صحه التوحيد فاذا لم يكن كذلك لا يكون ماذا لا يكون موحدا بالتا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه امته جمله وتفصيلا إلا أن قال وبالصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قبل ان يموت بخمس خمس ليال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور ماذا مساجد يعني لا تصلوا عندها لا تصلوا لانه يضئ الى الوقوع في الشرك هذه العله التي اتفق عليها السلف نهى عن الصلاه في المقابر وهي بدعه وليست في ذاتها شرك. ليست في ذاتها شركا وانما لكونها تفضي الى الشرك فنهى عنها صلى الله عليه وسلم وهذا يجوز ماذا هذا العراقي يجوز ماذا يجعل هذا من الامور التي هي مستحبه كما سياتي ولا يجعلوا مخرجاً له من, من التوحيد قال رحمه الله تعالى ولهذا اتفق ائمه الاسلام اتفقوا هذا اجماع اتفق ائمه الاسلام ولهذا اتفق ائمه الاسلام على انه لا يشرع بناء المسجد على القبور باطلا ولا تشرع الصلاه عند القبور بالكثير من العلماء يقول الصلاه عندها باطل او الصحيح لانه منهي عنه بدعه حين من عمل عملا ليس عليه امر فهو فهو رد والنهي يقتضي فساده المنهيه عنها هذين الدليلين تحكم على ان من صلى داخلا سور المقبره فصلاته باطله صلاته باطله قال رحمه الله ثم ذكر السنه في زياره القبور ثم قال وذلك ان من اكبر اسباب عباده الاوثان كانت تعظيما للقبور بالعباده ونحوها ولهذا اتفق العلماء على ان من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره انه لا يتمسح بحجرته يعني لا يمس القبر لا يتمسح حبيب الحجر وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب اولى واحرام قال لا يتمسح بي بحجرته ولا يقبلها لان التقبيل والاستلام انما يكون لاركان بيت الله الحرام فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق وكذلك الطواف والصلاه والاجتماع للعبادات انما تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فلا تقصدوا بيوت المخلوقين فتتخذوا عيداً كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيت عيداً كل هذا لتحقيق التوحيد يعني هذه كلها من قبيل ماذا سد الذرائع كما مر معنا هي في نفسيتها تعتبر مين من البدع واذا فعلت حينئذ كان وسيله الى ماذا الى عباده هذه القبور كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو اصل الدين وراسه الذي لا يقبل الله عملا الا به ويغفر لصاحبه اما تعالى على التوحيد ولا يغفر لمن تركه ترك التوحيد واذا ترك التوحيد وقع في ماذا بالشركه الا اذا كان مستكبرا الا اذا كان مستكبرا حينئذ يكون كافرا ويكون مشركا باعتبار اتباع هواه صحيح كبر والاستكبار ينافي الاسلام والاشراك ينافي الاسلام كما قال المتيم رحمه تعالى وقال كذلك في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 91 فالاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا استسلم لله واستسلم لغيره والذي يدعو الاولياء والصالحين استسلم لغير الله تعالى او لا استسلم لغير الله تعالى قال كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته اذا ثم اشراك وثم اسكبار كلاهما كفر كلاهما كفر قال والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر المشرك به يعني الذي عبد الله تعالى عبد غيره والمستكبر عن عبادته كلاهما كافر قال والاستسلام له وحده ويتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين الاسلام الذي لا يقبل الله غيره ثم قال فهذا اصل عظيم على المسلم ان يعرفه فانه اصل الاسلام الذي يتميز به اهل الايمان من اهل الكفر اصل الاسلام اصل الايمان الذي يحصل به الميز ما هو من عبد الله تعالى وحده امتاز وانفصل عن غيره من هو هذا الغير المشرك ماذا صنع عبد غير الله تعالى اذا ابن تيميه يرى ان الميز لا يحصل الا بماذا الا بافراد الله تعالى به بالعباده فإذا أفرد الله تعالى بالعبادة صار مسلما وإذا كان مسلما حينئذ لا يعبد إلا الله تعالى فإذا عبد غير الله تعالى لا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا لا يكون مسلما ولذلك الميز والفصل هذا لابد منه وإنما يتحقق بماذا؟ بقيام الحقائق حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد تقوم به بأهل الإسلام حقيقة الكفر وحقيقة الشرك تقوم به بأهل الكفر صح أو لا؟ أهل الإسلام يتميزون به بقيام الحقائق وأهل الكفر والشرك تميزون بماذا بقيام الحقائق فالذي يميز هذا عن ذاك هو معرفة حقيقة الإسلام ومعرفة حقيقة الكفر واضح؟ إذن عبادة الله تعالى وحده أي التوحيد إذا لم يكن كذلك فهو مشرك وهو فهو مشرك قال رحمه الله تعالى فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره قال فهذا أصر عظيم على المسلم أن يعرفه ل إنه أصل الإسلام الذي تميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة الإيمان بالوحدانية مدلول شهادة أن لا إله إلا الله والرسالة مدلول شهادة أن محمد رسول الله قال شهادة أن لا إله إلا الله هو أن محمد رسول الله وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة يعني يظن أنه على هدى ويظن انه محقق للتوحيد لكنه ماذا مباين لي لاصل الدين قال فاقرار المرء بان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بانه لا اله الا هو هذا رد على عراقي او لا رد على العراقي لانه يقرر رحمه الله تعالى ان الاقرار بتوحيد الربوبيه هذا لا ينجي العبده ولا يحكم عليه بماذا بالاسلام بالاجماع باجماع المسلمين ان من اقر بتوحيد الربوبيه ولم يحقق توحيد العباده فليس بمسلم وعند هؤلاء يعتبر مين من المسلمين لانه قر بتوحيد الربوبيه اذا توحيدهم توحيد المشركين كما قال الشيخ رحمه الله تعالى توحيد هذا الرجل كغيره هو توحيد المشركين ما هو توحيد المشركين هو الاقرار بان الله تعالى الخالق الرازق المدبر له الى خلقه سواء سميته توحيدا او سميته ايمانا املتاميه هنا رحمه الله تعالى يبين ذلك فاقرار المرء بان الله رب كل شيء ومالكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله لا ينجيه من عذاب الله الا ان يقترن به ماذا اقراره بانه لا اله الا هو الا الله فلا يستحق العباده احد الا هو لا يستحق العباده احد الا هو وان محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما عام اذا ادعى العراقي بان توحيد الربوبيه كاف ولو تلبس ما تلبس به بانواع الشرك مما يتعلق بتوحيد العباده والذي جعله يصرف الحكم بكونه مشركا هو عدم اعتقاد التاثير بمعنى ماذا انه لم يقع الشرك فيه في الربوبيه فصرف عنه الحكم بالشرك في الالهيه بناء على ماذا على انه حقق توحيد الربوبيه وهذا لا شك انه ماذا انه باطل اولا مصادم للنصوص التي ذكرها الشيخ عبد اللطيف هنا رحمه الله تعالى وكذلك يكذبه ابن تيميه رحمه الله تعالى الذي يزعم كذبا ودجلا وافكا وافتراءا انه متبع للشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كل يدعي انه متبع للشيخ الاسلام وياتي ببعض الاقوال من هنا وهناك لكن بفهمه هو ليفامي ومعنا ابن تيميه في هذه المساله ليس ليس ثم اقوال كذلك فيها نوع اشتباه او اجمال بل هي صريحه ومع ذلك هذا لهواه يريد ان يتبع الهوى وظن انه متبع لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقال في الفتاوى الجزء 20 صفحه 456 456 قال والقران كله توكيد قران كله يثبت توحيد الالهيه ويعيب عليهم الشرك هذا نصر التيمير رحمه وتعالى قرآن كله من أوله إلى آخره ماذا يصنع؟ قال والقرآن كل يثبت توحيد الإلهية يعني إفراد الله تعالى بالعبادة ألا يعبد إلا الله هذا هو توحيد الألوهية وهؤلاء يعبدون غير الله تعالى يسجدون للأصنام والمقبورين ويسألون ويستغيثون ويطلمون الجنة والنجاة من النار وقضاء الحوائج وكل ذلك حاصل عندهم حينئذ اين توحيد الالهيه اينما دل عليه القران لا شك ان ذلك مناقض لما هو اصل لي للدين قال والقران كله يثبت توحيد الالهيه ويعيب عليهم الشرك وقد تواتر تواترا عنهم صلى الله عليه وسلم انه اول ما دعا الخلقه الى شهاده أن لا اله الا الله وقال امرت ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يشهدوا ويا فائده وهي العلم لابد منها الشهاده لابد من تطابق الباطن والظاهر وهذا رد كذلك على القرينتين صحيح ما وجهه ان الباطن هنا قد انتفى عندهم الذي اشرك بالله وعبد غير الله الباطن موجود متحقق او منتف منتف وهنا قال حتى يشهدوا والشهاده لا تكون شهاده الا اذا تطابق الباطن معه مع الظاهر اذا انت رد عليه بهذا قالوا المشركون مشركون لم يكونوا ينازعونه في الاثبات بل في النفي هذا من من عظيم فوائده رحم الله تعالى ان المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سال الازمان لم يكونوا ينازعونه في الاثبات بل في النفي ما مراده ها لم ينازع في الاثبات اثبات ماذا اسمع شخص واحد لم ينازع في الاثبات ان الله اله نعم ان الله اله اعترف ان الله اله ما نزعوا في هل المسلمون سلموا ان الله تعالى اله يعبد نعم سلموا نازعوا في النفي وهو ماذا نفي الشريك نفي سائل الالهه اجعل الالهه ها اله واحد جميع الالهه التي تعبد هذه اقر بها ومن ضمن الالهه ماذا الله عز وجل اجعل الالهه جمع من ضمنها الله عز وجل اجعل الالهه ا اله واحد الذي هو بالسماء قر او لا اقر ونازع في في النفي يعني قول لا اله نازع فيه اذا سائر الالهه التي تعبد من دون الله تعالى هم يثبتونها واثبت كذلك ما زكوا لله تعالى اله اذا فرق بين النوعين قالوا المشركون لم يكونوا ينازعونه في الاثبات بل في في النفي وهل لا يظنون انهم اذا قالوا الله اله كفاهم يكفي عند العراقي هكذا اذا قال الله اله معناه يكفي ولو عبد غير الله تعالى ولذلك جوز ماذا سؤال الاولياء والصالحين بل جعله انه لا يخرج عن عن التوحيد لكونه يعبد الله تعالى ويجعل هذه اسبابا قال رحمه تعالى فكان الرسول والمشركون متفقين على اثبات الهيه الله متفقين على اثبات الهيه الله وكان الرسول ينفي الهيه ما سوى الله وهم يثبتون فلم يتكلم احد لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمه الا لاثبات الهيه الله ولنفي الهيه ما سواه والمشركون كانوا يثبتون الهيه ما سواه مع الهيه اذا لم يتكلم احد بهذه الكلمه لا اله الا الله إلا لإثبات إلهية لله تعالى وإبطال لابد من الإبطال أما الإثبات هذا سلم به المشركون ونازع في ماذا في الإبطال إذن لابد من الإبطال وهذا الذي يدعو القبور ويتقرب إليها هل سلم بالإبطال لا لم يسلم بالإبطال إذن المشركون الأوائل أفقهم منه عرفوا ماذا مدلول هذه الكلمة وقال في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة مئة وثلاث 40 قالوا بالاضطرار يعني العلم الضروري يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره انهم انما بعثوا بالنهي عن هذا الاسراك بالاضطرار يعني بالعلم الضروري يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره جميل انه قيد بمن عرف اما الذي لا يعرف هذا ليس من المسلمين في شيء قال من عرف دين الرسل محمد وغيره انهم انما بعثوا بالنهي عن هذا الاشراك قال وجميع الرسل بعثوا بذلك وقد اتفق المسلمون على ان دين اهل الكتاب من اليهود والنصارى خير من دين من لا كتاب له من المشركين والصابئين وغيرهم اذا دين اهل الكتاب خير من من المشركين فاليهود والنصارى خير من من المشركين صح او لا صح او لا لانه اصحاب كتاب هؤلاء ليسوا ليسوا من اصحاب الكتاب وقال في الفتاوى الجزء الاول صفحه 307 والعباده هي لله وحده فلا يصلى الا لله ولا يصام الا لله ولا يحج الا الى بيت الله ولا تشد الرحال الا الى المساجد الثلاثه لكون هذه المساجد بناها انبياء الله باذن الله ولا ينذر الا لله ولا يحلف الا بالله ولا يدعى الا الله ولا يستغاث الا بالله الى ان قال واذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد خصائص التوحيد بيننا ان الانبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص فثم الانبياء ولو كانوا من اشرف الناس ثم خصائص تليق بهم تتاذوا به على الناس لكن لا تصل الى حد الربوبيه والالهيه والله عز وجل من جهه الربوبيه والالهيه له خصائص لا يشاركه فيها احد من من المخلوقين فاذا تكلمنا عن خصائص الرب جل وعلا حينئذ نستثني حتى الانبياء ولو كانوا اشرف الناس والمخلوقين واضح هذا حينئذ لا بد من الميز بين الخصائص قال بينا ان الانبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص فلا يشرك بهم انبياء ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم ولا يستغاث بمطلق الانبياء وهؤلاء يستثنون بالنبي صلى الله عليه وسلم بل ويؤلفون الكتب والمصنفات فيه في جواز ذلك قال رحمه وتعالى ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم وقال في الفتاة الثالثة صفحة مئتين واثنين وسبعين فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله هذه عبادات او لا عبادات معنى لا يستغيث الا بالله هو معنى لا اله الا الله هو معناه لا اله الا الله يعني لا اتوكل الا على الله ولا اخلص الا لله ولا اسجد الا لله وهكذا قص علي مسائل العبادات حين يدخلت مفهوم هذه الكلمه قال ولا يستغيث ولا يتوكل الا على الله وان من عبد ملكا مقربا او نبيا مرسلا او دعاه او استغاث به فهو مشرك سموه مشركا فهو مشرك مليجمع لغتان وعقلا وشرعا ثلاث دلالات لغه وعقلا وشرعا فهو مشرك ومن تمي سموه ماذا سموه مشرك ولا يقال بان مشرك هنا اراد به النوع للعين لا وانما اراد به العين هذا هو الاصل فيه في الاطلاق وياتي بحث ان شاء الله تعالى قال فهو مشرك فلا يجوز عند احد من المسلمين ان يقول القائل يا جبرائيل او يا ميكائيل او يا ابراهيم او يا موسى او يا رسول الله اغفر لي او ارحمني او ارزقني او انصرني او اغثني او اجلني من عدو او نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الالهيه واذا صرفه لغير الله تعالى فهو الشرك بعينه وهذا يجوز ماذا يجوز نداء الصالحين والأولياء لقضاء الحوائج لقضاء الحوائج ومن الحوائج ماذا طلب المغفره وطلب الرزق داخله اذا هذا مصادم او لا هذا لا شك انه مصادم ومصادم لاجماع ائصل واو الانبياء قاطبه قال رحمه تعالى في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 395 فكل من غلى في حي او في رجل صالح كمثل علي او عدي او نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح يعتقد فيه الصلاح عند بعضهم ولو كان كافرا كالحلاج أو الحاكم أو غيرهم وجعل فيه نوعا من الإلهية جعل فيه نوعا من الإلهية يعني اعتقد فيه شيئا من خصائص الإلهية مثل ماذا؟ مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان فلا أريده أو يقول إذا ذبح شات باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره او يدعوهم من دون الله تعالى مثل ان يقول يا سيد فلان اغفر لي هذا جعل ماذا الدعاء جعل صرف العباده لغير الله تعالى قال اغفر لي او ادخلني الجنه او نحو ذلك يعتبر من من الشرك الاكبر قال او ارحمني او انصرني او ارزقني او اغثني او اجرني او توكلت عليك جعلها ماذا من قبيل الشرك الاكبر توكلت عليك اذا حقق المعنى فهو الشرك الاكبر واذا ما نوى المعنى ها صار من الالفاظ الشركيه من الالفاظ الشركيه توكلت عليك لان التوكل لا يكون الا الا على الله تعالى قال او انت حسبي او انا في حسبك او نحو هذه الاقوال والافعال التي هي من خصائص الربوبيه التي لا تصلح الا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال يستاب صاحبه اذا الكلام في في الاعيان وليس الكلام فيه في النوع يستتاب صاحبه يعني يقال له ماذا ما معنى يستتاب لا بد ان اكررها لان ثم خللا في فهمي يستتاب يعني قال له ماذا ارجع والا سميناك مشركا ها خطا لا هو مشرك مشرك كافر كافر لكن ارجع الى الاسلام فقد خرجت منه عينيذ اما ان ترجع والا آه. من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه اذا استتاب صاحب فماذا على على وجهه لان الناس يفهمون الاشياء هذه ليس على فهم علمي وانما بما نشؤوا عليه بما نشؤوا عليه يعيش عاميا طول حياته ولا يتعلم لسان العرب ولا كيف يفهم كلام العلماء ثم اذا جاء يقرا يظن انه يقرا ماذا صحيفه او مجلد فيقرا كلام اهل العلم بهذا المفهوم ما ما تربى عليه لا يفم استتاب الا ماذا توب الا لا والا سميناكم مشركا قال الاستتاب صاحبه فان تاب والا قتل يعني مرتدا عن الاسلام مرتدا عن عن الاسلام اما اسمه فهو ثابت من مجرد الفعل ولذلك قال هذا شرك وضلال فاذا تلبس بالشرك فهو ماذا فهو مشرك كما اكل فاو <تصفيق> فهو اكل صح او لا والعوارض لا دخل لها كيف العوارض لا دخل لها ها النسيان والخطا والتقليد هذا لا دخل له ولذلك هذا متعمد ياكل في نهار رمضان نسميه ماذا؟ آكلا اكل يقول اكلت متعمدا فهو آكل وشرب فهو شارب وجامع فهو مجامع واذا نسي فاكله فهو غير آكل ها هو آكل ولو كان ناسيا اذا كونه متعمدا او ناسيا او مقلدا او مخطئا لا دخل لها في في التسميه الجميع كل من اكل في نهار رمضان بقطع النظر عن الاحوال العوارض فهو ماذ فهو اكل فهو اكل اما افطر او لم يفطر هذا حكم شرعي هذه مساله اخرى صح او لا هل كل اكل يكون مفطرا الجواب لا اذا مساله اخرى يخلطون بين هذا وذاك صح او لا اذا اكل في نهار رمضان فهو اكل هذا محل إجماع عند العقلة لأننا نحتاج أن نسمي علماء فجميع العقلة على أن من باشر الحدث واتصف به وقام به اشتق له ماذا اسم منه وقيل آكل وقيل الشار أما كونه متعمدا كونه مخطئا كونه عالما كونه جاهلا هذه لا ترفع ولا أثر لها ولا أثر لها البتة ويسمى ماذا ويسمى مشركا قال رحمه الله تعالى فإن تاب وإلا قتل إذا قتل ماذا مرتدا فان الله تعليل هذا لماذا يستاب ولماذا يقتل فان الله انما ارسل الرسل وانزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريكا له يعني هذه هذه الغايه والحكمه من اجل ماذا انزال الكتب ارسال الرسل حكمه واحده وهي ماذا عباده الله تعالى وحده فاذا حصل فيها الخلل حنرجع عاده الى ماذا عاد الى الى الى الحكمه من ارسال الرسل بالابطال وكذلك ما يتعلق به بالكتب اذا ارسل الله عز وجل الرسل وانزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله اله اخر فاذا عبد غير الله تعالى فقد اتخذ مع الله تعالى اله اخر كل من صرف العباده غير الله تعالى فقد اتخذ مع الله تعالى اله اخر سواء عالم أو لم يعلم واذا اتخذ مع الله تعالى الهنا اخر قامت به حقيقه الشرك فهو فهو مشرك وهو اذا هذا كلام ابن تيميه يحكي العلم الضروري واتفاق الرسل والانبياء والمرسلين بل ويجعل القران كله دالا على على ذلك ان عباده الله تعالى وحده هي اصل الدين اذا زالت زال زال الدين وهذا الرجل الذي يدعي انه متبع للمتاميه رحمه الله تعالى يجعل ان هذه لا تخرج عن التوحيد قال رايت لمن يدعو الصالحين والاولياء ويناديهم في حاجات ادله صحيحه اي الادله هذه والمتاميه رحمه الله تعالى نازعوا في ذلك وجعلهم من المعلوم من الدين بالضروره ونيات صالحه يعني النيه اذا صلحت ولو كان شركا حينئذ لا يخرج عن التوحيد هذا لا شك انه باطل وكذلك قال ما تخرج عن التوحيد لان الشركه عنده فيه لبس وكذلك التوحيد فيه فيه لبس قال هنا الشيخ في ضمن رده على جعل عباده غير الله تعالى او التعلق بهذه الاموات بهؤلاء الاموات انهم من قبيل السبب قال واعلم ان دعاء الاموات والغائبين ليس بسبب يعني يتوصل به لما يقصده المشرك ويريد من النفع جلب النفع ودفع الضر بل هو سبب لنقيذ قصده وحرمانه وهلاكه في الدنيا والآخرة قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلى بئس المولى ولبئس العاشير إلى قال وأيضا فليس كل سبب يبقى هذا من باب التنزل لم يذكره الشيخ ردا عليه بمعنى أنك لو جعلته سببا لابد أن ترجع إلى ماذا الى الكتاب والسنه هل هذا سبب مباح ام محرم هذا مراده حينئذ الردود لا شك انها ماذا قد يجعل فيها الراد ما لا يقول به وانما يذكر من باب التنزل لو تنزلنا قلنا حينئذ ليس لو كان سببا لو كان بالفعل عباده الاموات سببا موصى الى الله تعالى فلابد من الرجوع الى ماذا الكتاب والسنه هل هو مباح ام لا واضح هذا فليس كل سبب يكون مباحا قال وايضا فليس كل سبب يباح بل من الاسباب ما هو محرم وما هو كفر كالسحر والتكهن لكن العباده هذه مخالفه لما ذكره من من امثله اذا الجواب عما ذكره الشيخون رحمه الله ان هذا من قبيل التنزل لو هكذا تقديم هكذا لو سلمنا ان دعاء الاموات سبب من الاسباب حينئذ لا يكفي ذلك فيما دف في السؤالهم بل لابد من الرجوع إلى الشرع لبيان حقيقة هذا السبب هل هو مباح أم لا وإلا العاصل أنها ليست أسباب العاصل ليست ليست أسبابا قال والغبي يظن أن الدليل يسلم له أو يسلم له إذا أراد السبب لا لاستقلام يعني جميع الأدلة تسلم له متى إذا أراد السببية والتشفع وما علم المسقين أو علم وتجاهل أن الله عز وجل بيّن أن حجة المشركين ما هي هي هذه التي أدل بها ثم قال وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون أن تعلق قلب الزائر وروحه بروح المزور سبب لنيل مقصوده سبب لنيل مقصوده يعني إذا زاروا القبور وتعلقوا به بالأموات يرون أن ثم ماذا؟ ثم تطابق بين الأرواح ثم تعلق بين, بين الأرواح وتحصيل نصيب مما يفيض على روح ذلك المزور يعني يكون شيء من اللطاف مما يتعلق بروح الميت لروح من زارها فيحصل حينئذ تطابق وتو وهكذا توهموا ذلك هكذا توهموا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثه اللهفان مبين الفرق بين الزياره الشرعيه والزياره الشركيه زياره شركيه قال واما الزياره الشركيه فاصلها ماخوذ عن عباد الاصنام بدل اصنام العوائل قالوا الميت المعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى تأتيه الألطاف من الله تعالى وتفيض على روحه الخيرات قد يكون حقا هذا لأنه قد يتعلقون بماذا بالأموات ويتعلقون به بالصالحين إذن هذه الروح مكرمة وقد يكون ما هذا يفتح لها باب الى الى الجنه اذا الخيرات نازله عليها اولى لا؟, لا قطعا هذا لا شك في ذلك فاذا علق الزائر روحه به بهذا الميت وادناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الالطاف بواسطتها هكذا الاعتقاد كيف الله اعلم <تصفيق> عرفنا ان السحره والكهاله وهذه ننقلها كما هي لا ندري لابد ان تتعلم السحر من اجل الءل تعلم حقيقه السحر وكذلك كيف يحصل التطابق والموافقه بين الروحين الله اعلم لكن هكذا يدعون اوهام قال على روح الزائر من تلك الالطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من المرااه الصافيه والماء ونحوه على الجسم المقابل له انعكاس يعني كالشمس انعكس على على هذا قالوا فتمام الزياره تمام الزياره شركيه ان يتوجه الزائر بروحه وقلبه الى الميت بروحه وقل يعني يقبل كما يخشع في الصلاه يقبل على الله تعالى وهذا يقبل على على الميت قال بروحي وقلبي الى الميت ويعكف بهمته عليهم او يعكف بهمته عليهم ويوجه قصده كله واقباله عليهم بحيث لا يبقى فيه التفات الى غيره قياس على الخشوع الله اعلى قياس على الاقبال على الله تعالى في سائر العبادات وكلما كانت جمع الهمه والقلب عليه اعظم كان اقرب لانتفاعه به وقد ذكر هذه الزياره على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما هؤلاء شيوخهم وصرح بها عباد الكواكب في عبادته وقالوا اذا تعلق النفس الناطقه بالارواح العلويه فاض عليها منها النور وبهذا السر قلب قيم لهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكن وصنفت لها الدعوات كتب ادعيه خاصه واتخذت الاصنام المجسده لها وهذا بعينه هو الذي اوجب لعباد القبور اتخاذها اعيادا وتعليق الصطور عليها وإقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطاله ومحوه بالكليه هو بعينه الزيارات الشركيه الموجوده في سائر البلدان التي قال فيها اسلاميه انما هي مبنيه على على هذا وسد الذرائع المفضيه اليه فوقف المشركون في طريقهم وناقضه في قصده وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في في شق هؤلاء في و هؤلاء في في وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زياره القبور هو الشفاعه تسبب الوسائل الذي ذكره العراقي هو بعينه هو الشفاعه التي ظنوا ان الهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله تعالى اذا اتخذوها ماذا واسطه وهو الذي يعبر عنه العراقي هنا ماذا التسبب والوساط لا لا الاستقلال هو بعينه الذي ذكره عن المسلكين قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليهم وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله يعني ما نزل عليه من الله تعالى من خيرات إذا اتصلت الروح بالروح ووصل إليه هو وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به فما يحصل لذلك من السلطان من الانعام والافضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلق به فهذا سر عباده الاصنام وهو الذي بعث الله رسله وانزل كتبه بابطاله وتكفير اصحابه تبيان وتكفير اصحاب يعني حكم عليه بماذا ب الإبطال حكم عليه بيب الكفر وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم وأوجب لهم النار يعني الحكم في الآخر كذلك والقرآن من أوله إلى آخره مملؤ من الرد على أهله وإبطال مذهبه قرآن كل من أوله إلى آخره في بيان حقيقة التوحيد وتقريرها وفي بيان حقيقة الشرك وإبطاله وتكفير أهلها وبيانا لهم من؟ من أهل النار بل النار خلقت لأجلهم إذن قولوا هنا أن هذا مما ذكر الفرابي ذكر ابن قيم رحمه وتعالى قالوا قد قال بعض السلف ما عبدت الشمس والقمر إلا به بالمقائيس إذن هذا ما يتعلق به هذه الشبهة هي من الشبهة الكبار عند القوم أن الدعاء دعاء غير الله تعالى من الأولياء والصالحين هذا لا ينافي التوحيد ولذلك قالوا وما يخرج عن التوحيد وأن ثم أدلة صحيحة تدل على تدل على على هذا النوع انه لا يكون من من الشرك الاكبر وان الحجه والتعليل هو انهم ما دعوهم هاه استقلالا وانما دعوهم ماذا على وجه التوسطي على وجه التوسط وهذه كما ذكرت الشيخ رحمه الله تعالى اش محمد ذكرها في كشف الشبهات وابدى فيها وا وعد ثم ذكر العراقي شبه التي تليها ومرت معنا وهي ان من الادله على جواز دعاء الصالحين انظر جواز دعاء الصالحين يعني جواز الشركه الاكبر هذا معناه جواز الشركه الاكبر اذا هناك ادله في الكتاب والسنه تدل على ان جعل اله مع الله تعالى جائز باي فهم من هذا في اي فهم قال على جواز دعاء الصالحين وندائهم ما ذكر الله عن النبي سليمان وقوله لآصف أو آصف فإنه طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله قد عرفنا أن هذا كذب أن هذا كذب كما قال المصنف رحمه تعالى وقصة آصف من أدلة التوحيد وآصف توسل إلى الله بتوحيده وإلهيته يعني رجع إلى ماذا؟ إلى الله تعالى هو قال لسليمان أنا أتيك به ثم ما دعا سليمان بل دعا الله تعالى وسأله باسمه لعظة إذن هذا توحيد أم لا؟ توحيد وقد جعل الله عز وجل له قدره ها بان ياتي بما ما اراد اذا هذا من فعل الله تعالى وليس من من فعله قال واكرر ذلك في دعائه وقيل انه يعرف الاسم الاعظم وطالب من الله راغب اليه سائل لهم ليس بفاعل اصلا ليس بفاعل اصلا يعني ليس بقوته وبذاته ابتداء بل هو بقوه الله تعالى واعانه الله تعالى لذلك هو دعا اذا دعا مفتخرا فالله عز وجل هو الذي استجاب ماذا دعاه ودل ذلك على ان اتخذ ماذا انه اتخذ سببا صحيحا وهو الدعاء قال وسليمان عليه السلام آمر ليس بسائل ولا طالب انه ملك وفرق بين الامر واول مساله ثم ذكر ان هذا له اصل او الحديث الذي ذكره هنا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي لعمر بن الخطاب لا تنسن يا اخيا من صالح دعائك وهذا قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر دعا أن يدعو ماذا أن يدعو له وهذا في ظاهر النص وقد عرفنا أن الحديث مختلف في إثباته منه من حسنه ومنه من ضعفه وتمير رحمه الله تعالى تارة يشرحه ويبينه وتارة يقول إن صح الحديث صح حديث لكنه يبني عليه مساعد يبني عليه مساعد لأنه في ظاهر صنيعه أن الحديث التي لا يعلن بطلانها ويتفق على ضعفها أنه قد يعمل بها فيه في الموضوع قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الاول صفحه 192 فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ان يدعو له كطلبه ان يصلي عليه ويسلما عليه وان يسال الله له الوسيله والدرجه الرفيعه وهو كطلبه ان يعمل سائر الصالحات يعني ماذا ان المنتفع من هو عمر رضي الله تعالى فكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر لا لا لا يفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المنتفع لا بل عمر كما كما يصلي عمر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو المنتفع اولا واخرا كذلك ساله الدعاء هنا هذا توجيه لتميه رحمه الله تعالى قال فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ان يدعو له كطلبه ان يصلي عليه ويسلم عليه وان يسال الله له الوسيله والدرجه الرفيعه وهو كطلبه ان يعمل سائر الصالحات فمقصوده يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم نفع المطلوب منه نفع عمر رضي الله تعالى عنه والاحسان اليه احسان اليه وهو صلى الله عليه وسلم ايضا ينتفع بتعليمهم الخير يعني من جهه اخرى بلغ ما انزل اليك من ربك اذا هذا تعليم او لا تعليم يؤجر نعم يؤجر ينتفع بتعليمهم الخير وامرهم به وينتفع ايضا بالخير الذي يفعلونه من الاعمال الصالحه ومن دعائهم لهم صلاه والسلام دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل حسنه يعملها المؤمن مطلقا حينئذ مردها الى الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال من الغباء ان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الاجر لانه حاصل حاصل هو اذا حدى وصلى وصام لخيره ووافق السنه حينئذ امتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم او لا امتثل دون ان ينوي او يهدى الثواب فالثواب حاصل النبي صلى الله عليه وسلم مع كون اهداء الثواب هذا يعتبر من البدعه وان جوزه كثير من المتاخرين تم تمير الله تعالى له كلام فيه لكن لم ينقل عن عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ماذا اهداء الثواب لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لبعضهم وانما جاء مساله الحج والعمره الفعل ذاته ليس الاهداء فرق بين مسلتين ان يحج لنفسه ثم يقول اللهم هذا الحج فأهدي ثوابه لفلان هذا إهداء الثواب هو حج ابتداء عن نفسه وبين أن يشرع ابتداء في الحج بالنيابة عن غيره فرق بين النوعين الذي جاء به النص في الفريض الحج الحج عن ماذا عن الغير فقط ابتداء النيابة يعني النيابة إنما تكون في أول الفعل ابتداء وأما الثواب هو يكون بالخاتمة يقرأ القرآن كامل ثم يهديه إلى الثواب الى فلان من الناس يقول هذا يحتاج الى الى نص قال رحمه الله ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي او لنا وقصد ان ينتفع ذلك المامور بالدعاء وينتفع هو ايضا بامره ويفعل ذلك المامور به كما يامره بسائر فعل الخير فهو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى سؤال الناس بعضهم لبعض لو قال له ادعوا لنا ادعوا لها لا تنسنا من دعائك اذا اراد به نفس النيه قصد صار متبعا والا لم يكن اذا ايقاع الدعاء على صورتين ان يسال غيره الدعاء ادعوا لنا عنيد اذا قصد به ان ينتفعوا عنيد الملك قل امين ولك مثله الى اخره حين صار مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم واما اذا نسي ذلك ولم يقصد الا نفسه ان ينتفعوا الطالب صار ماذا من السؤال المرجوح صار من السؤال المرجوح هكذا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى قال ومن قال لغير من الناس ادعوا لي او لنا وقصد ان ينتفع ذلك المامور المامور المطلوب منه بالدعاء كيف ينتفع الملك يقول لهم ولك مثل وينتفع هو ايضا بامرهم ويفعل ذلك المامور به كما يأمر بسائر فعل الخير فهو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به ليس هذا من السؤال المرجوح ليس من السؤال الم هذا ان صح الحديث ولا لا يصح قال واما ان لم يكن مقصوده الا طلب حاجته الا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والاحسان اليه فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمنين به في ذلك اذا انما الاعمال بالنيات العمل هو العمل ادعوا لنا ادعوا لي لكن النيه اختلفت صار اولا ليس من السؤال المرجوح وصار ثانيا من السؤال المرجح ماذا تريد بقولك ادعوا لي ماذا تريد ان اراد به نفعا المامور المطلوب منه صرت مقتديا لا اشكال فيه على كلامي الا لم تنوي ذلك لا صار من السؤال المرجوح لان تعلق القلب غير الله تعالى هذا لا ينبغي وانما انت تدعو لماذا تقول فلان ادع لي صح او لا صح او لا لماذا لماذا تجعلوا واسطه بينك وبين الله انت ارفع يدك وادع <تصفيق> نعم مو قلت اسال الغير لكن تدعو تسال لنفسك هذا يحتاج قال رحمه تعالى بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه الى الرغبه الى الله ورسوله افضل من الرغبه الى المخلوق وسؤاله وهذا كله من سؤال الاحياء السؤال الجائز المشروع يعني فيما يقدرون عليه اما ما لا يقدر عليه الله تعالى ذا الشرك اكبر لا يجوز لا يجوز وانما المراد به ما يقدر عليه يعني يدعو له بالسؤال المغفره بالتيسير بالزواج بمال وراح بذلك هذا لا اشكاله فيه اذا نوى ان نفعل وقال في مجموعه الرسائل الجزء الاول صفحه 14 الطالب للدعاء من غيره نوعان الطالب للدعاء من غيره نوعان احدهما ان يكون سؤاله على وجه الحاجه اليه على وجه الحاجه اليه فهذا بمنزله ان يسال الناس قضاء حوائجه قضاء حوائجه يعني يكون مذموما يكون مذموما والثاني ان يطلب منه الدعاء لينتفع الداعي بدعائه له لينتفع الداعي بدعائه له وينتفع هو فينفع الله هذا وهذا بذلك الدعاء كل منهما ينتفع كمن يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته فطلب الدعاء جائز كمن يطلب منه الاعانه بما يقدر عليه فاما ما لا يقدر عليه الا الله فلا يجوز ان يطلب الا من الله لا من الملائكه ولا من الانبياء ولا من غيرهم لا يجوز ان يقول لغيره اغفلي واصغنا الغيث ونحو ذلك هذا هذان موضعان ذكر فيهما ما يتعلق به بالحديث وذكر في الفتاوى الجزء الاول صفحه 326 قال ان صح الحديث ان صح الحديث الحديث ضعيف كما ذكرنا فلا ينبني عليه شيء ومن اراد شيئا فليدعوا الله تعالى مباشره ليس بينك وبين الله تعالى حاجه اذا قول المصنفون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب لا تنسني اخيا من صالح دعائك اراد به ماذا ان يبين ان سليمان سال سببا مباحا كما ان النبي صلى الله عليه وسلم سال عمر ماذا سببا مباح قالوا هذا من جنس الاسباب العاديه فان الرجل اذا كان معروفا بالصلاح واجابه الدعاء فطلب منه الدعاء او امر به فدعا الله واستجيب له لا يكون هو الفاعل للاستجابه من فعل الاستجابه الله عز وجل صحيح اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب ما الذي يجيب الله تعالى اذا من صفاته من صفاته فعليه او ذاتيه ها فعليه من الصفات الفعليه لانه قال ماذا اذا سالك حينئذ اوقفه على ماذا على الشرط قال وليس المطلوب منه يعني الرجل الصالح ما يختص بالله من الفعل وانما يطلب منه ما يختص به من الدعاء والتضرع ما طلب منه الاستجابه وانما طلب منه ماذا ان يفعل اللهم اغفر لي فلان اذا فعل ماذا فعل شيئا في ها في قدرته واما الاستجابه ان يستجيب الله تعالى هذا ليس لي ليس لهم فالايه من من ادله التوحيد وصرف الوجوه الى الله واقبال القلوب عليه فان اصب توسلا الى الله بتوحيده وربوبيته وقصده وحده ولم يخص سليمان ولا غيره مع ان سليمان افضل منه لي نبوته ثم قال ثم اخذ العراقي في هذيان واسهاب حاصله ان السبب لا يفعل سبب لا يفعل صحيح او لا يعني اذا اتخذ دعاء الاموات سببا او جعل الاموات سببا ان السبب يفعل لا يفعل من الذي يفعل الله عز وجل لكن الا ذا كاف هل هذا كاف في تسويغ او تجويز ان يسال غير الله تعالى هذا تعليل باطل قال ومراده بهذا ان دعاء الاموات الغائبين من الاولياء والصالحين يجوز ويسوغ متى اذا اعتقد ان الله هو الفاعل اذا السبب لا يفعل وهو قد جعله ماذا اسبابا اذا لم يعتقد فيهم ماذا انهم الذين يجيبون الدعاء وانما الله عز وجل هو الذي يفعل قال وام الاموات فهم اسباب والسبب لا يفعل سبب لا لا يفعل اذا اراد ان يفرق بهذا التعليل ان سؤال الاموات من قبيل اتخاذ الاسباب والسبب لا يفعل وانما الذي يفعله والله عز هب ان هذا صحيح هل هذا مجوز لي شرك الجواب لا لان الشرك هذا معلوم به بالنصوص الواضحه البينه الى اخر كلامه رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين